Vino se lámpa linu stápí, se lámpa وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا سبيل الرشاد يا ادعوني انفر بالله واشرك ديني ما نسري به علي وانا ادعوكم من وننا <تصفيق> بآل فرعون سوق العذاب هل أنتم مطلوب إن الله قد حكم بالعباد وقال الذين في النار إن جهنم I'm not